وقال الملاء من قومه الذين كفروا وكذبوا باللقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يكون مما ت يكونون منه ويشرب من ما تشربون.